بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبورج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب اخد ان النار ذات وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما لقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَّهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَشَرًا رَّبُّكَ لَشَدِيدُ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يجيد هل أتاك حديث تنود فدعون وتمود